29. cüz Mülk suresi sayfa 563 Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Tebarakellezi biyedihi'l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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الوعير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن آتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب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 إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما ينسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير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 قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم وغرا فمن يأتيكم بماء معين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 ولا تطع كل حناس مهين هماز مشاء مش عند مين من منع عند خير مؤتذ اسيم عتل بعد ذلك زليل ان كان ذا مال وبنين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 ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمدرمين ما لكم كيف تحكمون أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُشُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَيَأْتُونَ بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خُشُوعًا أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ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 بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة هذبت ثمود وعاذ بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاوية وَأَمَّا عَادُوا فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سبْعَ لَيَالِي وَثَمَانِيَةٍ أَيَّامٍ حُشُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَاء فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَتِ الْعَوْنُ وَمَنِ اضْطُرَّ لَهُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ فعصوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَكَا رَابِيَةٌ إِنَّا لَمَّا طَوَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِنْجَارِيَةٌ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِقَ فِي الصَّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها نقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دارية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةٌ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةٌ يَا لَيْتَ كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَوْمَى عَنِّي مَالِيَةٌ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةٌ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 فليس له اليوم هٌنا حمٍ ولا طعام إلا من وسِم لا يأكله إلا الخاطِقون فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَرِيمٌ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون أنزيل من رب العالمين وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَامِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيلِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيلِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِسِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَشْرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَاصْبِرْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَنَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ هَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إِنَّا خلقناهم مما يعلمون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 He said, Lord, if I gave people a night and a night, they will not be able to give a prayer to them. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إِنِّي دعوتهم جهارا ثم إِنِّي أعلنت لهم وَأَسْرَرْتُ لهم إِسْرَارًا فَكُنْتَ تَسْتَوْفِرُ رَبَّكُمْ كَانَ وَفَّارَا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وَجَعَلَ القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا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 قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ما وَلَا ولا سواع ولا يوسف ويعقو ونصرة وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ظلالا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 إِنَّكَ إِن تَدْرِهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَهْدُوا إِن فَاجَرًا كَفَّارًا رَبِّ ثِلْثِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ أَذْخَرُ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ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 وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَقَّبَ وَأَلَّ وَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْفَيْنَا هُمْ مَا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 حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعجون أم يجعل له ربي أمدا عالم الويب فلا يظهر على غيبه أحدا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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زد عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَى مُطِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَثَّلْ إِلَيْهِ تَبْثِيلًا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 ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأ ما تيسر منه وأقيم الصلاة وأت الزكاة وأت الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله وفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تجتكفر ولربك فصبر فاذا نقر في نقور فذلك يومئذ يوم اذ يوم عسير على الكافرين وير يسير درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسنيه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر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 في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سطر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين فكنا نخوض مع الفائضين وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِأُوْلِي الْذِّنِّ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَفِرَّهُ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 وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي يبنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه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 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة وَمُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاشِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَوَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ سَطِعَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اذِنِ الْمَسَاقِ فَلَمْ صَدَّقْ وَلَمْ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَالكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَالكَ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَيْ يُتَعْرَكَسُ ذَا أَلَمْ يَكُنْ طَفَّةً مِنْ مَنِيٍّ نَسُمَ كَانَ عَرَقَةً فَخَلَقَ فَشَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا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 لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواد كانت قواريرا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 119. If you saw them, you saw them as a blessing or a blessing. 110. And if you saw them, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا قَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما سقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا إن هذه تذكرة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 وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا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 كُم مِّمَّا نُهِينُ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا سَنَأْمُرُ بِهِ ۚ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ أَمْوَاتًا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ثلاث شعد لا ظليل ولا يوني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل اليوم اذ هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدوا ويل تَكِينُ فِي ظِلَالِنَا وَعُيُونِنَا وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 بأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم